Bismillahirrahmanirrahim. Ya Eyuhelennan который de За PAUL BASsh k 회網 does kinderdo obey to�tes unlike they do not know a common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 Urmeta عليكم الميتة <سؤال> والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والموقوفة والمتردية والنطحه وَالْحَرْجَةُ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 Al-Yum, A'ulil-kum al-Taibat wa Qaamul-Ladin, A'ul Kitab, Hilul-kum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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ lain Aqamtum Ussalata wa Ataytum Uzzakaata wa Amanntum Birusulie wa Azza Rtumu Hum wa Aqradtum Ullaha Qarza Hesana Lahu Kaffirana An-Kum لا أُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 لا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصبر ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصرنا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ orang Israel! Katakanlah: "Kami adalah anak-anak Allah dan hamba-hamba-Nya. Katakanlah: "Kami adalah anak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 قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا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 وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ لَئِن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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 Wahai yang tidak memerlukan kesulitan, maka tidak akan memiliki dari Allah apa pun. Orang-orang yang tidak memerlukan kesulitan, mereka yang tidak memerlukan kesulitan, mereka yang tidak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 ان الله يحب المقتضين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك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 أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لو متلاهم ذلك فعَبْلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِن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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوَّ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقَوَّ أَمَنُوا ثُمَّ مَتَّقَوَّ أَحْسَنُ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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لنا إنك أنت علام الغيوب.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 Mara'bana azal علينا maida'at min al-sama'i. Taku'nu lana aida'li awalina wa akhirina wa aya'at minka. Warzuquna wa anta khairul